أما بعد فهذا هو المجلس الثامن عشر على ما أذكر أو قد يكون الثالث عشر في تلسلة آدابي وأخلاقي طالب العلم. كان هذا مجلس في ليلة الجمعة الثامن والعشرين من شهر القعدة من العام الحادي والثلاثين بعد الأربعمائة والألف من الهجرة وما زلنا مع كتاب تذكرة أسلام والمتكلم. إلى النوع الحادي عشر. لم في أداب المعلم في حلقته أو مع الطلبة مطلقا قال طلب جماعة في هذا النوع. لم لا يظهر ألا يظهر للطلبة تفضيل بعضهم. لم لا يظهر أن يظهر للطلبة تفضيل بعضهم على بعض، لم عنده في مودة أو اعتناء، مع تسايهم في الصفات، لم من سن أو فضيلة أو تحصيل أو ديانة، فإن ذلك ربما يوحش منه الصدرة وينفر القلب. فإن كان بعضهم أكثر تحصيلا وأشد اجتهادا أو أبلغ اجتهادا أو أحسن أدبا فأظهر إكرامه وتفديله وبينه أن زيادة إكرامه لتلك الأسباب فلا بأس بذلك فهم لأنه ينشط ويبعث على الاتصاف بتلك الصفات. أقوله هذا الأدب الذي أشار إليه من جماعة في هذا الكلام يدل عليه هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مدح بعض بعض أصحابه بما لم يمدح به الآخرين فكما قال صلى الله عليه وآله وسلم الحديث الذي في الصحيحين لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر أتخذت أبا بكر خليلا وقال في حق عمر لو كان في هذه الأمة محدثون لكان عمر و وقال في حق أبي عبيدة ابن الجراح أمين هذه الأمة أبو عبيدة إلى آخر ما مدح به رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة من اصحابه فهذا المدخل لأن هؤلاء نالوا مرتبة وفضيلة أعلى من غيرهم وقد بين صلى الله عليه واله وسلم هذا في خلال ذكر مراقب هؤلاء في خلال مدحين هؤلاء وبين لماذا مدح أبا بكر ولماذا مدح عمر ولماذا مدح غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الطنيع يدل على جواز قيام المعلم أو العالم بهذا أن يثني على بعض طردته بما لا يثني به على غيرهم لأن هؤلاء كانوا أكثر اجتهادا وأكثر نشاطا ويعني ظهرت منهم الفضائل التي تسوّغ متحهم لهذا. فهذا ادب مستفاد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال رحمه الله تعالى واذا نعم وينبغي ان يتودد لحاضرهم ويذكر غائبهم بخير وحسن وحسن ثناء وينبغي أن يستعلم أسماءهم وأنسابهم ومواطنهم وأحوالهم ويكثر الدعاء لهم بالصلاح هذا أيضا مستفاد من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكان إذا قدم عليه غريب من بلد أخرى يسأل عنه وعن ومن أي البلاد كان ويسأل عن قومه وعن حالهم من الإسلام وعدمهم كما صنع مع أبي ذر رضي الله عنه وكما يعني صنع مع ومعيد الساعدي رضي الله عنه لما أمره وأصحابه بقوله صلى الله عليه وسلم رجعوا إلى أهلِكم فمروهم وعلموهم وصل كما رأيتموني أصلي وكذا صنع ما اهل اهل التي صارت المدينه بعد ذلك وارسل اليهم من يعلمهم قبل هجرته صلى الله عليه واله وسلم وبهذا فتحت الانصار ودخل الإسلام في كثير من القرى والبلاد ولذلك يحسن بالعالم أو المعلم أن يتعرف على أحوال طلبته وعن أحوال الدعوة إلى الإسلام في بلادهم وأن يسأل عن أخبار أهليهم خاصة من ناحية التدين والالتزام بالسنة وأن يحث الطلبه على دعوة أقوامهم وأهليهم وأيضا يستحب للعالم أو أن يدعو لطلبته بالصلاح وبالخير و قال المصنف بعد ذلك النوى الثاني عشر لهم أن يراقب أحوال الطلبة في آدابهم وهديهم وأخلاقهم باطنا وظاهرا فمن صدر منه من ذلك عما لا يليق من ارتكاب محرم أو مكروه أو ما يؤدي إلى فساد حانم او ترك اشتغال اي بالعلم او اثاءة ادب بحق الشيخ او غيره او كثرة كلام بغير توجيه ولا فائدة او خرص على كثرة او خرص على كثرة الكلام او معاشرة من لا تليق عشرته <تصفيق> او غير ذلك مما سيأتي ذكره ان شاء الله تعالى في اداب المتعلم لمعرب الشيخ بالنهي عن ذلك بحضور من صدر منه غير نعم غير معرض به ولا ولمعين له لم ينتهي اي عن هذا الامر <تصفيق> الذي الذي نام ذكر في الأمور السابقة نهاه عن ذلك سرا ويكتفي بالإشارة مع من يكتفي مع من يكتفي بها <تصفيق> فإن لم ينتهي نهاه عن ذلك جهرا ويغلد القول عليه إن اقتضاه الحال هو وغيره ويتادب به كل سامع فإن لم ينتهي فلا ذأس فين بطرده والاعراض عنه إلى أن يرجع مهما لا فيما لم إذا خاف على بعض من موافقته نعم إذا خاف على بعض على بعض رفقائه وأصحابه من الطالدة موافقته نعم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> نعم أقول إن هذا الهدي التعامل مع الطلبة قد دل عليه هدي النبي صلى الله عليه واله وسلم في التعامل في تعامله مع أصحابه <تصفيق> فقد بود البخاري رحمه الله تعالى كما في كتاب الأدب من الصحيح نعم <تصفيق> قال باب من لم يواجه نعم من لم يواجه الناس بالعتاب ثم ذكر باسناده نعم أنا عائشة رضي الله عنها ما قالت صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فرخص فيه فتلزها عنه قوم أي يجب عن فعل هذا الشيء الذي قد رخص فيه أي رخص في فعله الرسول صلى الله عليه الذي وسلم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه الذي وسلم، هذا الشيء الله ثم قال: ما الذي يكون يتنزهون عن الشيء الشيء الذي فوالله إني لا بالله وأشدّهم له خشية. والحديث أخرجه مسلم أيضا في صحيحه. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم بلغه صنيع هؤلاء الذين تنزهوا عن أمر رخص في فعله كأنهم زهدوا في هذا الذي رخص فيه الرسول صلى الله عليه وسلم فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا ولكنه لم يواجه هؤلاء بالعتاب مباشرة رغم أنه بلغه عنهم وعرفهم باعيانهم ولكنه قام خطيبا موجها كلامه إلى عامة الناس مبهما هؤلاء الذين وقعوا في هذه المخالفة بقوله ما ذال أقوام وهكذا ينبغي على المعلم أن يفعل مع طلبته أنه إذا بلغه شيء عنهم فيه مخالفة للأدب أو مخالفة للهدي والخلق باطنا أو ظاهرا كما قال المصنف إنه عليه أن يجمع هؤلاء الطلبة جميعا وفيهم من وقعت منهم مخالفة ثم يبهم هؤلاء أو يعمم القول نافحا الجميع كما صنع النبي صلى الله عليه والآله وسلم ولكن إن يعني بلغه بعد ذلك أن هؤلاء تمادوا في غيهم أو في مخالفتهم للهدي أو للخلق ولم يأبه الهدي النصيح العام فعليه أن يأتي بهؤلاء سرا يعني فيما بينه وبينهم وأن ينصحهم وأن يبين لهم خطأ ما وقع فيه أو مخالفته للكتاب والسنة فإن انتهوا فبها ونعمت وإن تمادوا بعد ذلك رغم النصيحة سرا فهنا لا مناصى من مواجهة هؤلاء جهرا ومن تغليد القول عليهم في النصيحة أو في الزبر إذا اقتضى الحال ذلك إذا كانت المصلحة, إذا كانت المصلحة تقتضي هذا الأمر حتى يتأدب كل سامع حتى يتأدب الاخرون ولا يغترون بتمادي هؤلاء في مخالفتهم للادب وللخلق وللكتاب والسنه وان <تصفيق> تمادوا أكثر وأكثر، رغم كل هذا، فهنا لا منافع بعد ذلك أن يقوم المعلم بإذعان هؤلاء عن بقية الطلبة حتى لا يكونوا حتى لا يكون يكون لا يكون هؤلاء فتنة, فتنة ل من بقية الطلبة. فالمصلحة تقتضي ان يبعد هؤلاء او ان يهجر هؤلاء وقد يعني تقتضي المصلحة في مسألة ما ان يحدث الهجر ابتداء دون هذه المراحل وهذا وهذا ثبت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فبالنسبة للهجر ابتداءا فقد شعله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مع ثلاثه الذين خلفوا في غزوه تبوك كعب بن مالك وصاحبيه فهجرهم الرسول صلى الله عليه وسلم وامرا الصحابه بهجرهم وبترك السلام عليهم حتى يعني تحقق المرام وتاب هؤلاء الثلاثة توبة نصوحه وتقبل الله توبتهم ان انتماد الطلبة الذين امر باهاشرهم أو الذي طردهم الشيخ في مخالفتهم فانه يستمر هجر الشيخ لهم ويامر الطلبه الاخرين بهجرهم كذلك حتى يرجعوا الى الحق ثم قال المصنف رحمه الله وكذلك يتعاهد يتعاهد ما يعامل به بعضهم بعضا من إفشاء السلام وخصن التخاطب في الكلام والتحابب والتعاون على البر والتقوى وعلى ما هم بصدده أي من طلب العلم نعم وبالجملة فكما يعلمهم مصالح دينهم لمعاملة الله تعالى يعلمهم يعلمهم مصالح منياهم لمعاملة الناس لتكمل لهم لهم لتكمل لهم فضيلة الحالتين أي فضيلة الدين والدنيا وهذا أيضا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه فكان يدعو أصحابه إلى التحابب وإلى إشاء السلام فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أفشوا السلام بينكم وقال أفلا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم قالوا بلى قال أفشوا السلام بينكم وايضا قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين لا تحاسدوا ولا تضاغدوا ولا تضابروا وكونوا عباد الله إخوانا إلى آخر هذه النصوص التي تأمر بما أشار إليه المصنف. هذا كان هديه صلى الله عليه وسلم أصحاب أن يعلمهم هذه المكارم وهذه المحاسن من الأخلاق. <تصفيق> ثم قال المصنف في النوع الثالث عشر. <تصفيق> أن يفعى أي الشيخ أو المعلم في مصالح الطلبة وجمع قلوبهم ومساعدتهم بما تيسر عليه من جاه وماله عند قدرته على ذلك وسلامة دينه وعدم ضرورته إن الله تعالى في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في عو نعم كان الله في حاجتهم كان الله تعالى في حاجته ومن يصر على موسر يصر الله عليه حسابه يوم القيامة ولس يما إذا كان ذلك إعانة على طلب العلم الذي هو من أفضل القربات نعم وهذا ايضا مما جرى عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم وجرى عليه عمل السلف و يعني هناك العديد من الادله من السنة تدل على أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يسعى في مصلحة أصحابه ويسعى في سلامة دينهم ودنياهم وكان عونا لهم صلى الله عليه وآله وسلم مصططا وكذلك كان يسر عليهم الأمور ولكن يأمرهم بالقصد والتيسير فكما قال صلى الله عليه وآله وسلم إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه وقال القصد القصد تبلغه فهكذا كان يعلم أصحابه وكان من هذه صلى الله عليه وسلم وإذا خير بين أمرين أن يختار أيصرهما ما لم يكن إثما ف... معلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا وجد أحد أصحابه لا يجد الطعام نحو أبي هريرة انه كان يسعى في طعامه كما في حديث المشهور في الصحيحين لما استدبعه ابو هريرة على ملء بطنه فكان رضي الله عنه لا يجد القوطة فتبع ابو بكر فلم يستدبعه وتبع عمر فلم يستدبعه فراه الرسول صلى الله عليه وسلم علم ما به فقال له اتبعني فتبعه فأتى باللبن وأمره أن يدعو الآخرين فدعاهم فشربوا جميعا ثم شرب ابو هريره حتى ارتوى وما زال اللبن في القضح لم ينقص منه شيئا وهذا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم والشاهد أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يسعى في مصلحة أصحابه وكان حريصا عليهم وهذا من رحمته صلى الله عليه وآله وسلم كان بالمؤمنين رؤوفا رحيما لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما علتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم نعم وكذلك كان صلى الله عليه واله وسلم دائما النصح والارشاد لاصحابه فيما ينفعهم في أمر آخرتهم فكان دائما يذكرهم بالآخرة وبما يحدث لهم عند دخول القبر، فكان صلى الله عليه وسلم كما اخبر عنه سبحانه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهما عمدتم حريص عليكم للمؤمنين رؤوف رحيم فهو صلى الله عليه وسلم رحمة المهدى وكذلك ينبغي على المعلم أو على الشيخ المربي أن يتأثى به صلى الله عليه وآله وسلم و وقال المصنف بعد ذلك نعم الأدبي الصوت واضح كذا أم ليس واضحا تواضح عندكم جميعا ام, ام انه منخفض طيب البعض يقولوا جيد واخرون يقولوا يقولون مازال منخفضا طيب الله مستعد قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك وإذا غاب بعض الطلبة أو ملازم الحلقة يعني غيابا زائدا عن العادة سأل عنه وعن أحواله وعن من يتعلق به فان لم يخبر عنه بشيء أرسل إليه أو قصد منزله بنفسه هو أفضل وهذا ايضا ثابت من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن أمثلة هذا ما جاء في الصحيحين حين معذرة ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي برزة رضي الله عنه أهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في مغزى في غزوة لهم، <تصفيق> نعم فأساء الله عليه فقال لأصحابه هل تفقدون من أحد قالوا نعم فلانا وفلانا وفلانا ثم قال هل تفقدون من أحد قالوا نعم فلانا وفلانا وفلانا <تصفيق> ثم قال في المرة الثالثة هل تفقدون من أحد قالوا لا <تصفيق> قال صلى الله عليه وعلى وسلم لكني أفقد جليبيب فاطلبوه فأمر صلى الله عليه وعليه وسلم بالبحث عن جليبيب لأنه فقده يعني لا يجدوه في وسط أصحابه منذ كذا وكذا <تصفيق> فطلبا في القتلى فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه فأخبروا الرسول صلى الله عليه واله وسلم فجاء فوقف عليه ورأى القتلى الذين قتلهم جليبيب فقال قتل سبعة ثم قتلوه هذا مني وأنا منه ثم وضعه صلى الله عليه وسلم على ساعديه حاملا إياه فحفر له ووضعه في قبره صلى الله عليه وسلم هكذا كان يتعامل مع أصحابه صلى الله عليه وسلم كان رفيقا بهم وكان حريصا عليهم وكان إذا افتقد أحدهم سأل عنه، آه. وكذا ينبغي أن يكون الشيخ مع طلابه وقال المصنف بعد ذلك فإن كان مريضا أي إن كان الطالب مريضا عاده أي الشيخ إن كان في غم خفض عليه هكذا جاء في نسخة الكتاب خفض عليه وفي الحاشية قيل قال المحقق لعله خفف ويقال خفض القول لينه والأمر, والأمر هونه والأمر هونه يعني, يعني إذا كان الطالب في غم أو هم أو في مشكلة فعل الشيخ أن يخفف عنه وأن يهون عليه هذا الأمر هذا أيضا له أمثلة عديدة في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأما الأمر بزيارة المريض فهذا من حقوق المسلم حق المسلم على المسلم أن يعوده إذا كان مريضا كما ثبت في الصحيح. وقال المصنف بعد ذلك: إحنا كان مسافرا تفقد أهلهم ومن يتعلق به وسأل عنهم وتعرض لحوائجهم. ووصلهم بما أمكن نعم وإن كان فيما يحتاج إليه فيه أعانه وإن كان فيما يحتاج إليه فيه أعانه إن لم يكن شيء من ذلك تودد عليه ودعا له نعم ثم قال وعلم أن الطالبة الصالحة <تصفيق> أعود على العالم بخير الدنيا والاخره من أعز الناس عليه وأقرب أهله إليه ولهذا أو لذلك من كان علماء الثلاث الناصحون لله ودينه يلقون شبك الاجتهاد لصيد طالب ينتفع الناس به في حياتهم ومن بعدهم ولو لم يكن للعالم إلا طالب واحد ينتفع الناس بعلمه وعمله وهديه آه وإرشاده لكفاه نعم لكفاه ذلك الطالب نعم عند الله تعالى من لا يوصل شيء من علمه الى احد فينتفع به الا كان له نصيب من الاجر كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ان مات العبد انقطع عمله الا من ثلاثه صدقه جاريه أو علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له قال المجماعة وانا اقول اذا نظرت وجدت معاني الثلاثة موجودة, موجودة في معلم العلم <تصفيق> اما الصدقة فق... ف... نعم فإقراؤه إياه العلم وإفادته إياه نعم ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم في المصل وحده نعم من يتصدق على هذا أهم أيض الصلاة معه لتحصل له فضيلة الجماعة ومعلم العلم يحصل للطالب يحصل للطالب فضيلة العلم التي أفضل من فلات في جماعة وينال بها شرف الدنيا والآخرة لم ينال بها شرف الدنيا والآخرة وأما العلم المنتفع به فظاهر لأنه كان سبباً لإصال ذلك العلم لإصال ذلك العلم إلى كل من انتفع به. فهنا يعني أراد ابن جماع أن يبين أن حديث ينقطي عمل الميت إل من ثلاثة ينطبق بأركانه الثلاثة. أو بأنواعه الثلاثة على المعلم فإنه إذا ترك هذا الطالب الذي علمه خلفه فإن هذا الطالب يعد من الصدقه الجارية لأنه يتصدق على الآخرين بالعلم أو ببيان الحق. وبلا شك هذا أيضا من العلم الذي ينتفع به بقية أو بقية الثالثة ولد صالح يدعو له فقال إذن الجماعة مبينا هذا. لهذا مؤمد دعاء الصالحونه فالمعتاد المستقرء على ألسنة أهل العلم والحديث قاطبة من الدعاء إلى مشايخهم وإمامتهم وبعض أهل العلم يدعون لكل من يذكر عن شيء من العلم وربما يقرأ بعضهم الحديث بسنده فيدعو لجميع رجال السند فسبحان من اختص من شاء من عباده بما شاء من جزيل عطائه نوعها ظوابح، فنحن إلى وقتنا هذا إذا ذكرنا أحداً من أهل العلم السابقين الذين ماتوا، نترحم عليهم ونبلغهم المغفرة، فنقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغفر له، الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، الإمام الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، الإمام ابن باز رحمه الله تعالى. فالطلب الذين انتفعوا بعلم هؤلاء العلماء يذون لهم، فهم بلا شك انتفعوا لهم من أولادهم إذا انتفعوا بعلمهم، لأنهم جمعوا بين الصدق الجاريا وبين العلم النافع وبين الدعاء الدعاء لهم نعم. وقول ابن جماعة ولذلك كان علماء السلف الناصحون لله ودينه يلقون شبك الاجتهاد لصيد طالب علم ينتفع الناس به هذا دل عليه هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرى الحريصة من أصحابه على سماع الحديث وعلى التفقه والتعلم ويعني يسعى إلى أن يفقله بالمزيد من العلم والمزيد من التفقه نحو ما صنع صلى الله عليه وآله وسلم أبي هريرة فقال له صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو هريرة عن الشفاعة فقال صلى الله عليه وسلم كنت لا أظن أن يسأله عليه أحد غيرك لعلمي بحرصك على الحديث أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم <تصفيق> ولما اشتكى إليه أبو هريرة النسيان نسيان الحديث أمره صلى الله عليه وسلم أن يجمع عباءته فدخل أبو هريرة في عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وأن وجمعها حوله قال فما وعيت إلا وقد حفظت الحديث وما نسيت شيئا أو كما قال وأيضاً لما وجد صلى الله عليه وسلم من, من من ابن عباس الرضي الله عنه النبوة والاجتهاد دعا له وقال له داعيا اللهم علموا الحكمة والكتاب وفي لفظ قال اللهم مفقه في الدين فكان فكان من عباس فقيها هذه الأمة ونفع الله به سئاما كثيرة من الناس نعم ولذلك كان السلف يحثون على تقريب الفتيان والأحداث لطلب العلم وبوضى بيهاخي في كتابه المدخل إلى السنن قال باب عن تقريب الفتيان من طلاب العلم وترغي في التعلم نعم وذوذ الخطيب البغدادي في كتاب شرف أصحاب الحديث قال باب تقريب الأحداث في سماع الحديث وأخرج البيهقي في المدخل إلى السنن بسند صحيح عن عبد الله بن عبيد بن عمير أنه قال لم كان في هذا المكان خلف الكعبة حلقة فمر عمر بن العاص رضي الله عنه يطوف أي بالكعبة فلما قضى طوافه جاء إلى الحلقة فقال ما لي لأراكم نحيتم هؤلاء الغلمان عن مجلسكم لا تفعلوا أوسعوا لهم وأدنوهم وأفهموهم الحديث نعم اليوم صغار صغار قوم ويشك أن يكونوا كبار آخرين و أيضا أخرج لم يعقوب ابن سفيان الفسوي في المعرفة في المعرفة والتاريخ والبيهقي في المدخل والخطيب في الفقيه والمتفقه من طريق ابن وهب عن يحيى ابن أيوب عن هشام ابن عروة قال كان أبي يعني يقصد عروة ابن الزبير يقول إن كنا اصاغر قوم ثم نحن اليوم كبار وإنكم اليوم اصاغر وإنكم اليوم أصاظر ستكونون كبارا فتعلموا العلم تسود به قومكم ويحتاج إليكم هكذا كان يحصوا عروة ابن الزبير من التابعين رحمه الله الطلب الصغار على تحصيل العلم وعلى التعلم وكان يبنيهم وكان يقربهم حتى يتعلموا وحتى يكونوا بعده حاملين للعلم الناس ودعاه إلى الهدى نعم <تصفيق> <تصفيق> وأخرج أيضا ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل في ترجمة سعيد بن جبير رحمه الله تعالى لسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لابن جبير حدث فسأل ابن جبير يعني متعجبا أحدث وأنت شاهد أي هل أتكلم أو أجلس للحديث وأتصدر وأنت يعني بين أظهرنا فأجابه ابن عباس رضي الله عنهما أوليس من نعمة الله عز وجل عليك أهلم أن تحدث وأنا شاهد إن أخطأت علمتك وهذا أدب رفيع من ابن عباس رضي الله عنه يبين الهدي الصحيح في تعامل الشيخ مع طلبته في يعني يستحب للمعلم ان يقدم الطالبة النابهة في بعض المجالس أو في خطبة جمعة وفي خطبة جمعة حتى يتعلم وحتى يتربى على كيفية بث الدعوة وكيفية تعليم غيره وإذا أخطأ يتمكن الشيخ من تصحيح خطئه حتى يتعلم. وهذا من الهدي المفتقد في زماننا بين الشيخ وطلبته <تصفيق> <تصفيق> ثم قال رحمه الله تعالى نعم في <تصفيق> النوع الرابع عشر وهو <تصفيق> في النوع الأخير في هذه الأنواع انهم ان يطواضع مع الطالبي وكل مسترشد سائل يعني يعني يعني أن يتواضع الشيخ مع الطالب وأن يتواضع مع كل من جاءه مسترشدا سائلا إياه عن إشكال أو عن مشكلة عنده نعم ولكن ينبغي أن يكون هذا الطالب وهذا المسترشد قائما بما يجب عليه من حقوق الله تعالى وحقوقه أي حقوق الشيخ. مكذّق قال ابن جماع أي إذا قام بما يجب عليه من حقوق الله تعالى وحقوقه. وأن يخفض له جناحه وأن يلين له وأن يلين له جانبه. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ان جناحك لمن من من المؤمنين موقف جناحك لمن اتبعك من المؤمنين وصح عنه صلى الله عليه واله وسلم انه قال ان الله تعالى اوحي الي ان تواضعه اذ الامام مسلم في صحيحه من المجاشعي إن الله تعالى الي أن حتى لا يفقر, حتى لا يفقر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. نعم. وما تواضع احد لله الا رفعه الله وهذا لمطلق الناس فكيف بمن له حق الصحبه وحرمة, وحرمه التردد وصدق التودد وشرف الطلب نعم. ثم قال وينبغي أن يخاطب كلا منهم اي من الطلبه لا سيما الفاضلة المتميزة بكونية ونحوها من أحب الأثناء إليه وما فيه تعظيم له وتوقير فعن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أصحابه إكراما هذا الحديث أنا ما وقفت عليه بهذا اللغ ولكن يدل عليه على صحة معناه ما ثبت من هديه صلى الله عليه وسلم في أنه, في أنه كان يكني بعض أصحابه نحو ما صنع مع ابي بن كعب لما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر أتبعي أي, أي آية من كتاب الله معك أعظم فقال ابي الله ورسوله اعني لآخر الحديث هنا كناه بأبي المنذر وأيضا نحو ما صنع علي رضي الله عنه لما خرج علي من بيته وقد غاد وقد غاد وقد غادبته فاطمة فاطمة رضي الله عنها أو قد غاد وهو فاطمة فذهب إلى المسجد واستلقى على التراب فأتى إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وجده قد أفسر التراب في جنبه أو مس التراب جنبه فقال له صلى الله عليه وسلم قم أبا, تراب قم أبا تراب فكناه صلى الله عليه وسلم تخشيفا عليه وتكريما له <تصفيق> <تصفيق> ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وكذلك ينبغي أن يترحب أي أن يغفر الترحيب بالطلبة إذا لقيهم وعند إقبالهم عليه ويكرمهم إذا جلسوا إليه نعم ويؤنسهم بسؤاله عن أحوالهم وأحوال من يتعلق بهم بعد رب سلامهم من يعامل من يعاملهم بطلاقه الوجه وظهور البشر وخصن الموده واعلان المحبه وادمار الصفقه لان ذلك اصرح لان ذلك اصرح لصدره واطلق لوجهه يعني لان هذه المعامله بطلاقه الوجه وظهور البشر تكون سببا في انشراح صدر الطالب وتكون سببا في طلاقه وجه الطالب وأبسط لسؤاله يعني تجعله ينبسط في السؤال دون تكلف أو حرج ثم قال ويزيد في ذلك لمن يعني يزيد في هذه الطلاقة وهذا البشر لمن يرجى فلاحه ويظهر صلاحه نعم <تصفيق> وقال بعد ذلك وبالجمله هم وصيه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فيما رواه ابو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الناس لكم تبع وإن رجالا ياتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين فإذا اتوكم فاستوصوا بهم خيرا وهذا الحديث قد بينا صحتهم من قبل ان الشيخ الألباني رحمه الله قد صححه في السلسلة الصحيحة وقال بعد ذلك وكان البويطي ومن تلاميذ الشافعي يبني القراءة ويقربهم إذا طلبوا العلم ويعرفهم فضل الشافعي رضي الله عنه نحو <تصفيق> فضل كتبه ويقول كان الشافعي يأمر بذلك ويقول اصبر ويقول اصبر للغرباء وغيرهم من التلاميذ. أقول هذا الأثر الذي ذكره ابن جماعة بالمعنى أخرجه ابن أبي حاتم في أداب ومناقب الشافعي حيث قال ابن أبي حاتم خذصا الربيع وابن سليمان المرادي قال والربيع من تلامذة الشافعي أيضاً. قال كتب إلي أبو يعقوب البويطي نعم البويطي وهو في المطبق المطبق أي في السجن. يسألني أن أصدر نفسي للغرباء من من يسمع كتب الشافعي؟ ويسألني أن أحسن خلوه لأصحابنا الذين في الحلقة أي في حلقة العلم. والاحتمال منهم ويسألني الاحتمال منهم ويقول لم أذل أسمع الشافعية يردد كثيرا هذا البيت أو كثيرا يربد هذا البيت أهن لهم نفسي حتى أهن لهم نفسي لكي يكرمونها ولم تكرم النفس التي لا تهينها فهلا الشافعي رحمه الله كان يرضب هذا البيت كثيرا أهي نعم أهين لهم نفسي لكي يكرمونها ولم, ولم تكرم النفس التي لا تهينها وهذا من أدب الشافعي رحمه الله تعالى من تواضعه لطلبته رحمة الله عليه ونذكر نماذج معاصرة من هذه العلماء المعاصرين في تعاملهم مع الطلبة حتى يظهر لنا أن هؤلاء الأمة كانوا يسيرون على هذه الأخلاق وكانوا أعرف الناس بتطبيق هذه الأخلاق التي أشرنا إلى يعني باقة منها في هذه المجالس السابقة قال صاحب كتاب الإنجاز في ترجمة الإمام عبد العزيز بن باز في الصفحة الرضاعة والستين بعد المائتين وكان سمحته رحمه الله تعالى أي سماحة الشيخ ابن باز محبا ومجلا ومقدرا لتلميذه الشيخ محمد ابن وثيمين يلقبه بسماحة الشيخ والعلامة وغيرها من ألقاب التكريم والتعظيم وله وقفات صادقة معه آه. تنبأ عن عظيم إجلال وكبير تقدير، رغم أن الشيخ النوازي كان في مقام التلميذ الشيخ ابن باز. فقال الإمام ابن باز له مرة أود أن تكون فتوة واحدة، وأن لا نختلف قدر الإمكان. <تصفيق> ثم قال صاحب كتاب الإنجاز واذا اختلف معه في مسألة قدر له سماحة الشيخ رأيه واجتهاده وقال أحد تلمذة الشيخ بن وطيمين رحمه الله تعالى ويدعى بخالد بن نعم كما نُشر هذا في جريدة الرياض وذكروا صاحب كتاب صفحات مشرقة من حياة الإمام بن وطيمين في الطفحة السادسة قال كان أي الشيخ نغطيمين رحمه الله يبذل المكافأة الشهرية لطلابه في السكن وكانت أعدادهم كبيرة عونا لهم على طلب العلم وكان لا يتوانى عن الشفاعة لمن يستحقها فكان يبذل جاهه بكل ما يستطيع عند المسؤولين وأولياء الأمر فقدمت إلى عنيزة طالبا للعلم عندهم في سنة 1411 وكنت في السنة الأولى من الثانوية في المعهد العلمي وكان عمري آنذاك 16 سنة ضمن مجموعة ستة عشرة سنة ضمن مجموعة من الطلاب وكان يهتم بنا اهتماما شديدا وذلك لصغار سننا في تلك الفترة لم حتى كان يوقع علينا حتى كان يوقع علينا لم حتى كان يوقع أحيانا على التقرير الشهري الدراسي في المعهد العلمي بدلا من أولياء أمورنا حسنا <تصفيق> وكان يتفقد أحوالنا ويسأل عن أمورنا ويحرص أشد, ويحرص أشد الحرص على توفير ما يساعدنا على طلب العلم <تصفيق> أهم حتى أنا وفر لنا سيارة توصلنا إلى المعهد العلمي في فترة من الفترات لم نكن نجد فيها سيارة وهذا العلامة الشيخ عبد الرحمن بن يوسف بن يوسف الأفريقي رحمه الله تعالى وكان من علماء المدينة وأصله من أفريقيا. حكى عنه الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله تعالى في كتابه من علماء الحرمين في خلال ترجمته فقال كان لبعض كبار الطلاب جلسه علم في بيته اي في بيت العلامه الافريقي فاذهب معهم لزيارته فوجدته رحمه الله في المسجد و... في المدرسة وفي بيته المعلم المربي الموجه الذي يخص دائما وفي كل مناسبة عن الجد والاجتهاد في طلب العلم <تصفيق> نعم. ولكأن جميع الطلاب له وعنده كأعز أولاده عنده نعم. وهذا الشيخ العلامة الإمام عبد الرزاق عشيشي رحمه الله تعالى والذي وفقني الله إلى إخراج ترجمته وفتاويه مؤخرا حيث قال راشد بن عثمان الظهراني في كتابه اتحاف النبلاء بسير العلماء كان للشيخ أي عبد الرزاق رحمه الله عناية فائقة عناية فائقة بطلبته سواء كان في فترة وجوده في مصر أو في السعودية وكان رحمه الله يقول همي أن أربي طلاب علم ينفع الله بهم الإسلام والمسلمين نعم لا يمداج أن نخلي المجلسة من ذكر أيضا جهود شيخنا الإمام العلامة ربيع بن هادي حفظه الله تعالى ونفع بعلمه الذي فتح بيته ومكتبته في مكة لاستقبال طلاب العلم ومن جالس الشيخة حفظه الله وظارك في عمره ورأى عنايته وحرصه على الطلاب رأى هديه السلف الذي أشرنا إلى يعني شيء منه في, في هذه المجالس ماثلا أمام عينيه في الشيخ ولا نزكيه على الله عز وجل فكان الشيخ نعم الأسوة في هذا الباب في حسن التعامل مع الطلاب وفي حثه للطلاب على الجد والاجتهاد والتفقه والتعلم وعلى تبليغ هذه الدعوة في بلادهم فكان حفظ الله تعالى نعم معين لطلابه ونسأل الله أن يجعلنا من الذين يسيرون على خط هؤلاء الأعلام وأن يحشرنا معهم في الآخرة وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وبهذا القدر كفاية وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الأنواع التي عقده ابن جماعة في كتاب تفسيرة السامة في أدب المعلم أو الشيخ في الحلقة. او مع طالبته مطلقا فنسأل الله عز ان نكون وفقنا الى بيان هذه الانواع على الوجه الذي ينبغي وان يجعل هذه المجالس حجه لنا لا علينا وان يوفقنا طلابا وشيوخا الى التأدب بهذه الاداب الى الانتفاع بهذه المواعظ والنصائح نعم وإن شاء الله تعالى نبدأ في المجلس القادم في ذكر أداب المتعلم نعم وبالله التوفيق وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليكما وعيدنا إن شاء الله يوم السبت بعد صلاة المغرب بتوقيت القاهرة مع درس تسهيل التفقه في الدين وبعده درس شرح القواعد الفقهية الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم